السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الحبة الكرام في اليوم الثامن من شهر رمضان مبارك أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المقبولين ومن الفائزين ومن عتقائهم للنار في هذا الشهر الكريم ننتظر إن شاء الله دخول الإخوة وبعدين نبدأ مباشرة كما نبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب صوت واضح كده خونا ولا ليش ما فيش حد دخل؟ بس ان شاء الله من الصوت والبث ونبدا مباشرة بإذن الله طيب أنا شايف إن شاء الله الصوت جيد والبث شغال نبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى.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 ما كانوا ليؤمنوا إلا ان يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون ولو أننا أجبناهم بالاتيان بما اقترحوه فنزلنا عليهم الملائكة وشاهدوهم وكلمهم الموتى وأخبروهم بصدقك فيما جئت به وجمعنا لهم كل شيء مما اقترحوه يواجهونه معينة ما كانوا ليؤمنوا بما جئت به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 وكما بتليناك بمعادات هؤلاء المشركين لك ابتلينا كل نبي قبلك فاجعلنا لكل واحد منهم أعداء من مرضة الإنس وأعداء من مرضة الجن يوسوس بعضهم لبعض فيزيلون لهم الباطل ليخدعوهم ولو شاء الله أن لا يفعل ذلك ما فعلوه ولكنه شاء لهم ذلك بتلاء فاتركهم وما يفترون من الكفر والباطل ولا تعبأ بهم ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون ولتميل إليه ما يوسوس به بعضهم لبعض قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وليقبلوه لأنفسهم ويرتضوه لها وليكتسبوا ما هم مكتسبون من المعاصي والآثام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 فالله هو الذي أنزل عليكم القرآن مبينا مستوفيا لكل شيء واليهود الذين أعطيناهم التوراة والنصارى الذين أعطيناهم الإنجيل يعلمون أن القرآن منزل عليك مشتملا على الحق لما وجدوه في كتابيهما من الدليل على ذلك فلا تكونن من الشاكين فيما أوحين إليك وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدن لكلماته وهو السميع العليم وبلغ القرآن غاية الصدق في الأقوال والأخبار لا مغير لكلماته وهو السميع لأقوال عباده العليم بهم فلا يخفى عليه شيء منها وسيجازي من يسعى لتبديل كلماته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 فكولوا مما ذكي ورسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين فكونوا أيها الناس مما ذكي ورسم الله عليه عند الذبح إن كنتم مؤمنين حقا ببراهينه الواضحه من فوائد الايات يجب أن يكون الهدف الأعظم للاتباع يجب ان يكون الهدف الاعظم للعبد اتباع الحق ويطلبه بالطرق التي بيّنها الله ويعمل بذلك ويرجو عون ربه في اتباعه ولا يتكل على نفسه وحوله وقوته من إنصاف القرآن القلة المؤمنة العالمة إسناده الجهل والضلال إلى أكثر الخلق سنته تعالى في الخلق ظهور أعداء من الإنس والجن والتباء وأتباعهم من سنته تعالى في الخلق ظهور أعداء من الإنس والجن للأمبياء وأتباعهم، لأن الحق يعرف بالضد، لأن الحق يعرف بالضده من الباطل. القرآن صادق في أخباره، عادل في أحكامه، لا يعثر في أخباره على ما يخالف الواقع، ولا في أحكامه على ما يخالف الحق. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ مَا الَّذِي يَمْنَعُكُمْ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ مِنْ أَن تَأْكُلُوا ماء ماء؟ ما الذي من أن تأكلوا مما ذكر رسم الله عليه، وقد بين لكم الله ما حرمه عليكم، فيجب عليكم تركه، إلا إذا ألجأتكم الضرورة، إلا إذا ألجأتكم إليه الضرورة، فالضرورة تبيح المحظور، وإن كثيرا من المشركين ليبعدون يبعدون أتباعهم عن الحق بسبب آرائهم الفاسدة جهلا منهم. حيث يحلون ما حرم الله عليهم من الميتة وغيرها، ويحرمون ما أحل الله لهم من البحيرة والوصيلة والحامي وغيرها. إن ربك أيها الرسول هو أعلم بالمتجاوزين. إن, رب إن ربك أيها الرسول هو أعلم بالمتجاوزين لحدود الله، وسيجازيهم على تجاوزهم لحدوده.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 وَإِنَّ الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وَإِنْ أطعتموهم إِنَّكُمْ لمشركون ولا تأكلوا أَيُّهَا المسلمون مما لم يذكر اسم الله عليه سواء ذكر عليه اسم غيره أَوْلَا لا وإن الْأَكْلَ مِنْهُ منه لخروج عن اللَّهِ الله إلى معصيته وإن الشياطين لا يوسوسون الى اوليائهم بإلقاء الشبه ليجادلوكم في أكل الميتة وإن اطعموهم أيها المسلمون فيما يقولون وان اطعموهم ايها المسلمون فيما يلقونه من الشبه لاباحة الميتة كنتم أنتم وهم سواء في الشرك كان سبحان الله يعني يلقوا تلك الشبه على المسلمين يقولون هل نأكله مما ذبحناه بأيدينا أو يعني مما قتلناه كما يقولون ولا نأكل مما يقتله الله سبحانه وتعالى هي الميتة فشبه بيقولونه يلقونها على المؤمنين فربنا سبحانه بيقولهم يعني وإن الشياطين لا يحون إلى أونيائهم ليجادلوكم وإن اطعتموهم إنكم لمشركون مشركون أو من كان ميتا فأحيينه وجعلنا له نورا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 وهل يستوي الذي كان قبل هداية الله له ميتا لما هو فيه من الكفر والجهل والمعاصي فأحيناه بهدايته للإيمان والعلم والطاعة مع من هو في ظلمات الكفر والجهل والمعاصي, يست مع من هو في الكفر والجهل والمعاصي لا يستطيع الخروج منها قد التبست عليه الطرق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 والواقع أن مكرهم وكيدهم إنما يعود عليهم، ولكنهم لا يحسون بذلك بجهلهم، ولكنهم لا يحسون بذلك لجهلهم واتباع أهوائهم. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نعتام مثل ما أُوتِي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته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 وأنه إذا لم يرد الشرع بتحريم شيء منها فإنه باق على الإباحة كل من تكلم في الدين بما لا يعلمه أو دع الناس إلى شيء لا يعلم أنه حق أو باطل فهو معتاد ظالم لنفسه وللناس وكذلك كل من أفتى وهو ليس بكفء للإفتاء منفعة المؤمن ليست مقتصرة على نفسه بل متعدية لغيره من الناس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 يفسح صدره ويهيئه لقبول لقبول الإسلام. يفسح صدره ويهيئه لقبول الإسلام. ومن يريد أن يخذله ولا يوفقه للهداية يجعل صدره ضيقاً. يجعل صدره يجعل صدره شديد الضيق عن قبول الحق، بحيث يمتنع دخول الحق إلى قلبه، كامتناع ارتقائه إلى السماء وعجزه عن ذلك بذاته.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 وخدعتهم عطهم الحياة الدنيا بما فيها من زينة وزخرف ونعيم زائل وأقر على أنفسهم أنهم كانوا في الدنيا كافرين بالله وبرسله ولن ينفعهم هذا الإقرار ولا الإيمان لفوات وقته من فوائد الآيات سنة الله في الضلال والهداية أنهما من عنده تعالى أي بخلقه وإيجاده وهما من فعل العبد باختياره بعد مشيئة الله ولاية, ولاية الله للمؤمنين بحسب اعمالهم الصالحه فكلما زادت اعمالهم الصالحه زادت ولايته لهم والعكس من سنه الله أن يولي كل ظالم ظالما مثله يدفع الى الشر يدفعه الى الشر ويحثه عليه ويزهده في الخير وينفره عنه ذلك ان لم يكن ربك مهلك القرى بظلمهم وأهلها غافلون ذلك الإعذار بإرسال الرسل إلى الإنس والجن لئلا يعاقب أحد على ما جناه وهو لم يرسل إليه رسول ولم تبلغه الدعوة فلم نعذب أمة من الأمم إلا بعد إرسال الرسل إليهم ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عن ما يعملون ولكل منهم درجات بحسب اعمالهم فلا يستوي كثير الشر وقليله ولا التابع المتبوع كما لا يستوي ثواب الذين يعملون الصالحات وليس كما لا يستوي ثواب الذين يعملون الصالحات وليس ربك بغافل عما كانوا يعملون بل هو مطلع عليه لا يغفى عليه منه شيء وسيجازيهم على اعمالهم وربك الغني ذو الرحمه ان يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما انشاكم من ذرية قوم اخرين وربك ايها الرسول هو الغني عن عباده فلا يحتاج اليهم ولا الى عبادتهم ولا يضره كفرهم ومع غناه عنهم فهو ذو رحمه بهم إن يشاء إهلاككم أيها العباد العصاة إن يشاء إن يشاء إهلاككم أيها العباد العصاة إن يشاء إهلاككم أيها أيها العباد العصاة العصاة يستأصلكم بعذاب من عندي ويوجد بعد إهلاككم من يشاء ممن يؤمنون به ويطيعونه كما خلقكم أنتم من نسل قوم آخرين كانوا قبلكم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 ليهلكوهم بنوقوع في قتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، وليخلطوا عليهم دينهم فلا يعرفون ما هو مشروع وما هو غير مشروع، ولا ولو شاء الله ألا يفعلوا ذلك ما فعلوه، ولكنهم شاء ذلك لحكمة بالغة. فاترك أيها الرسول هؤلاء المشركين وافترائهم،, فاترك أيها هؤلاء المشركين وافترائهم الكذب أيها المشركين على الله. فترك أيها الرسول هؤلاء المشركين وافتراءهم الكذب على الله فإن ذلك لا يضرك وسلم أمرك لله من فوائد الآيات تفاوت مراتب الخلق في أعمال المعاصي والطاعات يوجب تفاوت مراتبهم في درجات العقاب والثواب اتباع الشيطان موجب لانحراف الفطرة حتى تصر الاستحسان القبيح مثل قتل الأولاد ومساواة أصنامهم بالله سبحانه وتعالى وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها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 قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ظلوا وما كانوا مهتدين قد هلك الذين قتلوا أولادهم لخفة عقولهم ولجهلهم وحرموا ما رزقهم الله من الألعام ناسبين ذلك إلى الله كذبا قد بعدوا عن الصراط المستقيم وما كانوا مهتدين إليه وهو الذي أشج جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والروم ما لا متشابه وغير متشابه قل من ثمره إذا أثمر آت محقه يوم حصاده ولا تسرفوا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 ولا تتبعوا خطوات الشيطان في تحليل ما حرم الله وتحريم ما حله كما يفعله المشركون إن الشيطان لكم أيها الناس عدو واضح العداوة حيث يريد منكم أن تعصوا الله بذلك من فوائد الآيات ذم, ذم الله المشركين بسبع صفات هي الخسران والسفاهة وعدم العلم وتحريم ما رزقهم الله والإفتراء على الله والافتراء على الله والضلال وعدم الاهتداء فهذه أمور سبعة وكل واحد منها سبب تام في حصول الذم. وكل واحد منها سبب تام في حصول الذم. الأهواء سبب تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله وجوب الزكاة في الزروع والثمار عند حصادها مع جواز الأكل منها قبل إخراج زكاتها ولا يحسب من الزكاة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 قال لكم ثمانية أصناف من الضأن زوجين ذكر وأنثى ومن المعز اثنين قل أيها الرسول للمشركين هل حرم الله تعالى الذكرين هل حرم الله تعالى ذكرين منهم لعلة الذكورة فإن قالوا نعم فقل لهم لما تحريموا الإناث أو أنه حرم الأنثيين لعلة الأنوثة فإن قالوا نعم فقل لهم لما تحريمون الذكرين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 إن الله لا يهدي القوم الظالمين وبقية الأصناف الثمنية هي زوجان من الإبل وزوجان من البقر هو أيها الرسول للمشركين أه الله حرم ما حرم منها لذكورته أم لأنوثته أم لاجتمال الرحم عليه أم كنتم أيها المشركون حاضرين بزعمكم حين وصاكم الله بتحريم ما حرمتم من هذه الأنعام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 وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي يظفر ومن البقر والغالم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون وحرمنا على اليهود ما لم تتفرق أصابعه كالإبن والأنعام وحرمنا عليهم شحوم البقر والغنم إلا ما علق بظهورهما أو ما حملته الأمعاء أو ما اختلط بعظم كالإلية والجنب وقد جازينهم على ظلمهم بتحريم ذلك عليهم وإنا لصادقون في كل ما نخبر به من فوائد الآيات في الآيات دليل على إثبات المناظرة في مسائل العلم وإثبات القول بالنظر والقياس الوحي وما, يستنبط الوحي وما يستنبط منه هو الطريق لمعرفة الحلال والحرام إن من الظلم أن يقدم أحد على الإفتاء في الدين ما لم يكن قد غلب على ظنه أنه يفتي بالصواب الذي يرضي الله سبحانه وتعالى إن من الظلم أن يقدم أحد على الإفتاء إن من الظلم أن يقدم أحد على الإفتاء في الدين ما لم يكن قد غدب على ظنه أنه يفتي بالصواب الذي يرضي الله من رحمة الله بعباده الإذن لهم في تناول المحرمات عند الاضطرار سبحانه فإن كذبوك كفقر ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين فإن كذبوك أيون الرسول ولم يصدقوا بما جئت به من ربك فقل ترغيبا لهم ربكم ذو رحمة واسعة ومن رحمته بكم امهانه لكم وعدم معاجلته لكم بالعذاب وقل لهم تحذيرا لهم إن عذابه لا يرد عن القوم الذين يرتكبون المعاصي والآثام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 كذب الذين من قبلهم برسلهم قائلين لو شاء الله ألا نكذب بهم لما كذبنا بهم واستمروا على هذا التكذيب حتى ذاقوا عذابنا الذي أنزلناه عليهم قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين هل عندكم من دليل يدل على أن الله راضي هل عندكم من دليل يدل على أن الله راضي منكم أن تشركوا به وأن تحللوا ما حرمه وتحرموا ما أحله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 فإن لله الحجة فإن لله الحجة القاطعة فإن لله الحجة القاطعه التي تنقطع عندها معاذيركم التي تقدمونها وتبطل بها شبهكم وتبطل بها شبهكم التي تتعلقون بها فلو شاء الله توفيقكم جميعا للحق أيها المشركون لوفقكم له قل هل من قلها لهم شهداؤكم الذين يشهدون ان الله حرم هذا فان شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع اهواء الذين كذبوا باياتنا والذين لا يؤمنون بالاخره وهم بربهم يعدلون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 وأن تقتلوا أولادكم بسبب الفقر كما كان يفعل أهل الجاهلية نحن نرزقكم و... نحن نرزقكم ونرزقهم وحرم أن تقربوا الفواحش ما أعلن منها وما أسر به وأن تقتلوا النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق كالزنا بعد الإحصان والردة بعد الإسلام ذلك المذكون وصاكم به لعلكم تعقلون عن الله أوامره ونواهيه من فوائد الآيات الحذر من الجرائم الموصلة لبأس الله لأنه لا يرد بأسه عن القوم المجرمين إذا أراده الاحتجاج بالقضاء والقدر بعد أن أعطى الله تعالى كل مخلوق قدرة وإرادة يتمكن بهما من فعل ما كلف به ظلم محض وعناد صرف دلت الآيات على أنه بحسب عقل العبد يكون قيامه بما أمر الله به النهي عن قربان الفواحش أبلغ من النهي عن مجرد فعلها فإنه يتناول النهي عن مقدماتها ووسائلها الموصلة إليها ولا تقرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده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 وحرم أن تتعرض لمال اليتيم وهو الذي فقد أباه قبل البلوغ إلا بما فيه صلاح ونفع له وزيادة لماله حتى يبلغ ويؤنس, حتى يبلغ ويؤنس منه الرشد حتى يبلغ ويئنس منه الرشد وحرم عليكم التطفيف في الكيل والميزان بل يجب عليكم العدل في بل يجب عليكم العدل في الأخذ والإعطاء في البيع والشراء لا نكلف نفسا إلا طاقتها، فما لا يمكن الاحتراز منه من الزيادة أو النقصان في المكاييل وغيرها لا مؤخذة فيه. وحرم عليكم أن تقولوا غير الصواب في غب، وحرم عليكم أن تقولوا غير الصواب في خبر أو شهادة دون محاباة قريب أو صديق.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 وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السُّبُلَ فتفرق بكم عن سَبِيلِهِ ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون وحرم عليكم أن تتبعوا سبل الضلال وَطُرُقَهُ بل يجب عليكم اتباع طريق الله المستقيم بل يجب عليكم اتباع طريق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 ثم اتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون ثم بعد الإخبار بما ذكر نخبر أن أعطينا موسى التوراة تماما للنعمه جزاء على إحسانه العمل وتبيينا لكل شيء يحتاج إليه في الدين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 لألا تقولوا يا مشرك العرب إنما أنزل لأل تقول لأل تقولوا يا مشرك العرب إنما أنزل الله التوراة والإنجيل على اليهود والنصارى من قبلنا ولم ينزل علينا كتاب وإنا لا ندري تنا وتكت بهم لأنها بل وإنا لا ندري تنا وتكت بهم لأن لأنها بلغتهم وأننا لا ندري تنا وتكت بهم لأنها بلغتهم وليست بلغتنا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 ولئلا تقولوا لو أن ولألا تقولوا لو أنزل الله علينا كتابا كما أنزله على اليهود والنصارى لكنا أكثر استقامة منهم فقد جاءكم كتاب الله فقد جاءكم كتاب أنزله الله على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم بلسانكم وذلك حجة واضحة وإرشاد إلى الحق ورحمة للأمة فلا تعتذر بالأعذار الواهية وتتعلل بالعلى الباطلة ولا أحد أعظم ظلما ممن كذب بأيات الله وانصرف عنها سنعاقب الذين ينصرفون عن آياتنا عقابا شديدا بإدخالهم في نار جهنم جزاء على انصرافهم وإعراضهم عنها من فوائد الآيات لا يجوز التصرف في مال اليتيم إلا في حدود مصلحته ولا يسلم ماله إلا بعد بلوغه الرشد صبر الضلال كثيرة وسبل الله وحده هو المؤدي إلى النجاة من العذاب اتباع هذا الكتاب علما وعملا من أعظم أسباب نيل رحمة الله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 ما ينتظر المكذبون إلا أن يأتيهم ملك الموت وأعوانه لقبض أرواحهم في الدنيا، أو يأتي ربك يوم الفصل في الآخرة، أيها الرسول لفصل القضاء بينهم، أو يأتي بعض آيات ربك الدالة على، أو يأتي بعض آيات ربك الدالة على الساعة.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 ثم هو يوم القيامة يخبرهم بما كانوا يعملون في الدنيا فيجازيهم عليه من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون من أتى يوم القيامة من المؤمن بحسن؟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 ليس من فعل الحسنة ربما يفعل المرء الحسنة ولكن لا يأتي بها يوم القيامة إما لرياء يعني يكون فعل هذه الحسنة ليس لله سبحانه وتعالى أو فعل الحسنة ولكن سبحان الله يعني اقتص منه يوم القيامة فأخذت هذه الحسنات كحديث المفلس المشهور الذي تعرفونه جميعا قال النبي عليه الصلاة والسلام أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس من لا درها من له ولا متاع؟ فقال عليه الصلاة والسلام المفلس من يأتي يوم القيامة بصلات وصيام وزكاة وحج كل عمل البر ولكن يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم ثم طرح عليه ثم طرح في النار عياذا بالله أهم حاجة الواحد يأتي بهذه الحسنة يوم القيامة مش مهم بس أنه يعملها مهم أن يعملها ويحافظ عليها إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين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 وبهذا التوحيد الخالص من الشرك أمر لله وأنا أول المستسلمين له من هذه الأمة قل أغير الله ألغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازره وزر أخرى ثم إلى ربكم نرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون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 وهو الذي جعلكم خلائف الارض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم وهو الذي جعلكم تخلفون من سباقكم في الأرض للقيام بعمارتها ورفع بعضكم في الخلق والرزق وغيرهما فوق بعض درجات ليختبركم فيما آتاكم من ذلك ورفع بعضكم في الخلق والرزق وغيرهما فوق بعض درجات ليختبركم فيما آتاكم من ذلك إن ربك أيها الرسول سريع العقاب فهو فكل ما هو آت فهو قريب وإنه لغفور لمن تاب من عباده رحيم بهم من فوائد الآيات أن الدين يأمر بالاجتماع والإتلاف وينهى عن التفرق والاختلاف من تمام عدله تعالى وإحسانه أنه يجازي بالسيئة مثلها وبالحسنة عشرة أمثالها وهذا أقل ما يكون من التضعيف الدين الحق, الدين الحق القيم يتطلب تسخير كل أعمال العبد واهتماماته لله عز وجل فله وحده يتوجه العبد بصلاته وعبادته ومناسكه وذبائحه وجميع قرباته وأعماله في حياته وما اوصى به بعد وفاته والحمد لله انهينا صوره الانعام نبدأ بمشيئة الله في سورة الأعراف وهي سورة مكية من مقاصد السورة انتصار الحق في صراعه مع الباطل وبيان عاقبة المستكبرين في الدنيا والآخرة بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام أرف ميم صاد تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة هنا هي حروف ذكرها الله سبحانه وتعالى لها مغزى ولا معنى لها كما قال يعني كثير من أهل التفسير يعني الله سبحانه وتعالى يتحدى بها عباده تحدى بها العرب والعباد جميعا بأن يأتوا مثل هذا القرآن من هذه الحروف المؤلفة منه هذا القرآن كتاب أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين القرآن الكريم كتاب أنزله الله عليك أيها الرسول فلا يكن في صدرك منه ضيق ولا شك أنزله إليك لتخوف به الناس وتقيم به الحج ولتذكر به المؤمنين فهم الذين ينتفعون بالذكرى اتبعوا ماء اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون اتبعوا أيها الناس الكتاب الذي أنزله ربكم عليكم وسنة نبيكم ولا تتبعوا أهواء من ترونهم أولياء من شياطين أو أحبار سوء أو تولونهم تاركين تتولونهم تاركين ما أنزل عليكم فتولونهم تاركين ما أنزل عليكم لأجل ما تمنيه أهواؤهم إنكم قليلا ما تتذكرون إذ لو تذكرتم لما آثرتم على الحق غيره ولاتبعتم ما جاء به رسولكم وعملتم به وتركتم ما سواه وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون ما أكثر القرى التي أهلكناها بعذابنا لما أصرت على كفرها وضلالها فنزل عليها عذابنا الشديد في حال غفلتها ليلا فنزل عليها عذاب الشديد في حال غفلتها ليلا او نهارا فلم يستطيعوا دفع العذاب عن انفسهم ولم تدفعه عنهم الهتهم المزعومه فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فما كان منهم بعد نزول العذاب إلا أن أقروا على أنفسهم بظلمهم بالكفر بالله فلا نسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنسألن يوم الْقِيَامَةِ الأمم التي أرسلنا إليها رسلنا عما أجاب به الرسل ولنسألن الرسل عن تبليغ ما أُمِرُوا بتبليغه وعما أَجَابَتْهُمْ به أُمَمُهُمْ فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين فلا نقصن على جميع الخلق أعمالهم التي عملوها في الدنيا بعلم منا فقد كنا عالمين, فقد كنا عالمين بأعمالهم كلها لا يغيب عنا منها شيء وما كنا غائبين عنهم في أي وقت من الأوقات والوزن يومئذ الحق يوم القيامة موازينه فأولئك هم المفلحون ووزن الأعمال, يوم يكون الذي جور ووزن الأعمال يوم القيامة يكون بالعدل الذي لا جور معه ولا ظلم فمن رجحت عند الوزن كفة حسناته على كفة سيئاته فأولئك هم الذين فازوا بالمطلوبة ونجوا من المرهوبة الله وياكم منهم. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ومن رجحت عند الوزن كفة سيئاته على كفة حسناته فأولئك الذين خسروا أنفسهم بإيرادها موارد الإهاء. فأولئك الذين خسروا أنفسهم بإيرادها موارد الهلاك يوم القيامة بسبب جحدهم بآيات الله ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد مكنناكم يا بني آدم في الأرض وجعلنا لكم فيها أسباب للعيش فكان عليكم أن تشكروا الله على ذلك لكن شكركم كان قليلا ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين ولقد مكنناكم يا بني آدم في الأرض ولقد أنشأنا أيها الناس أباكم آدم ثم صورناه في أحسن صورة وأحسن تقويم ثم أمرنا الملائكة بالسجود إكراما له فامتثلوا وسجدوا إلا إبليس أبا أن يسجد تكبرا وعنادا من فوائد الآيات من مقاصد إنزال القرآن الإنذار للكافرين والمعاردين والتذكير للمؤمنين أنزل الله القرآن إلى المؤمنين ليتبعوه وليعملوا به فإن فعلوا ذلك كاملت تربيتهم وتمت عليهم النعمة وهدوا لأحسن الأعمال والأخلاق الوزن يوم القيامة لأعمال العباد يكون بالعدل والقسط الذي لا جور فيه ولا ظلم بوجه هيأ الله الأرض لانتفاع البشر بها بحيث يتمكنون من البناء عليها وحرثها واستخراج ما في باطنها للانتفاع به قال ما منعك الا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال الله تعالى توبيخ لابليس أي شيء منعك من امتثال أمري لك بالسجود لآدم قال إبليس مجيبا ربه منعني أني أفضل منه فقد خلقتني من نار وخلقته هو من طين والنار أشرف من الطين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 قال انظرني الى يوم يبعثون قال ابليس يا رب امهلني الى يوم البعث حتى اغوي من استطاع قال ابليس يا رب امهلني الى يوم القيامه قال ابليس يا رب امهلني إلى يوم البعث حتى اغوي من من استطيع اغواءه من الناس قال انك من المنظرين قال له الله انك يا ابليس من الممهدين الذين كتبت قال الله إنك يا إبليس من الممهلين الذين كتبت عليهم الموت يوم النفخه الأولى في الصور حين يموت الخلق كلهم ويبقى خالقهم وحده قال فبما أغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم قال إبليس بسبب إضلالك إياي حتى تركتم حتى تركت امتثال أمرك بالسجود لآدم لأقعدن لبني آدم على صراطك المستخيم لأصرفهم وأظلهم لأصرفهم وأظلهم عنه كما ضللت أنا عن السجود لأبيهم آدم قال اخرج منها مذؤوما ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين ثم لآتينهم من جميع الجهات بالتزهيد في الآخرة والترغيب في الدنيا وإلقاء الشبهات وتحسين الشهوات ولا تجد يا رب أكثرهم شاكرين لك لما أمليه عليهم من الكفر قال اخرج منها مذؤوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين قال الله له اخرج يا إبليس من الجنة مذموما مطرودا من رحمة الله ولأملأن جهنم يوم القيامة منك ومن كل من اتبعك وأطاعك وعصى أمر ربه ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين وقال الله لآدم يا آدم اسكن أنت وزوجتك حواء الجنة فكلا, منها في فكلا مما فيها من الطيبات ما شئتما ولا تأكل من هذه الشجرة شجرة عينها الله لهما فانكما إن اكلتما منها بعد نهي لكما كنتما من المتجاوزين لحدود الله فوسوس لهما الشيطان له فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وراء عنهما من سوءاتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين فألقى, فألقى لهما كلاما خفيا إبليس فألقى لهما كلاما خفيا إبليس ليظهر لهما ما ستر عنهما من عوراتهما وقال لهما ما نهاكم الله عن وقال لهما ما الله عن الأكل من هذه الشجرة إلا كراهة أن تكون ملكين وإلا كراهة أن تكون من الخالدين في الجنة وإلا كراهة أن تكون من الخالدين في الجنة أو الخالدين كما جاءت في الآية وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين وحلف لهما بالله إني لكما يا آدم وحواء لمن الناصحين فيما أشرت عليكما به فذلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما الا لم انهكما عن تلك الشجره واقل لكما ان الشيطان لكما عدو مبين فحطهما من المنزله التي كان فيها بخداع منه وغرور فلما اكلا من الشجره التي نهي عن الاكل منها ظهرت لهما عوراتهما مكشوفه فأخذ يلزقان عليهما من ورق الجنة ليسترع عوراتهما وناداهما ربهما قائلا ألم أنهاكم عن الأكل من هذه الشجرة وأقول لكم محذرا لكم إن الشيطان عدو لكم بين العداوة من فوائد الآيات دلت الآيات على أن من عصى الله دلت الآيات على أن من عصى مولاه فهو ذليل أعلن الشيطان عدوته لبني آدم وتوعد أن يصدهم عن الصراط المستقيم بكل أنواع الوسائل والأسليب خطورة المعصية وأنها سبب لعقوبات الله الدنيوية والأخروية قال يا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال آدم حواء يا ربنا ظلمنا أنفسنا بارتكاب ما نهيتنا عنه من الأكل من هذه الشجرة ظلمنا انفسنا بارتكاب ما عنه من الأكل من الشجرة وإن لم تغفر لنا ذنوبنا وترحمنا برحمتك لنكونن من الخاسرين بيض لنكونن من الخاسرين بإضاعتنا حظنا في الدنيا والآخرة قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال الله لآدم وحواء وإبليس اهبطوا من الجنة إلى الأرض وسيكون بعضكم عدوا لبعض ولكم في الأرض مكان استقرار إلى وقت معلوم وتمتع بما فيها إلى أجر مسمى قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون قال الله مخاطبا آدم وحواء وذريتهما قال وهو مخاطبا آدم وحواء وذريتهما في هذه الأرض تحيون مدة ما قدر الله لكم من اجال وفيها تموتون وتدفنون وفيها وفيها تموتون ومن قبوركم تخرجون للبعث يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من ايات الله لعلهم يذكرون يا بني ادم قد جعلنا لكم لباسا ضروريا لستر عوراتكم وجعلنا لكم لباسا kemaliya تتجملون به في الناس ولباس التقوى التي هي امتثال ما أمر الله به واجتناب ما نهى عنه خير من هذه خير من هذا اللباس الحسي ذلك المذكور من اللباس من آيات الله الدالة على قدرته لعلكم تتذكرون نعمه عليكم فتشكرونها يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة يزع عنهما لباسهما يريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون يا بني آدم لا يغر الشيطان بتزيين المعصية بترك اللباس الحسي لستر العورة أو ترك لباس التقوى فقد خدع أبويكم بتزيين الأكل من الشجرة حتى كان مآل ذلك أن أخرجهما من الجنة وبدت لهما عوراتهما إن الشيطان وذريته يرونكم ويشاهدونكم وأنتم لا ترونهم ولا تشاهدونهم فيلزمكم الحذر منه ومن ذريته ان جعلنا الشياطين اونيئا للذين لا يؤمنون بالله واما المؤمنون واما المؤمنون الذين يعملون الصالحات فلا سبيل لهم عليه واما المؤمنون الذين يعملون الصالحات فلا سبيل لهم عليهم واذا فعلوا فاحشه قالوا وجدنا عليها ابا والله امرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون وإذا ارتكب المشركون أمرا بالغا نكر كالشرك والطواف بالبيت عرات وغيرها اعتذروا بأنهم وجدوا آباءهم يرتكبونها وأن الله أمرهم بذلك قل يا محمد ردا عليهم إن الله لا يأمر بالمعاصي بل ينهى عنها فكيف تدعون ذلك عليه أتقولون أيها المشركون على الله ما لا تعلمون كذبا وافتراء قل أمر ربي بالقسط وأقيم وجوهكم عند كل مسجد ودعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون قل يا محمد لهؤلاء المشركين إن الله أمر بالعدل ولم يأمر بالفحشاء والمنكر وأمر أن تخلصوا له العبادة عموما وعلى وجه الخصوص في المساجد وأن تدعوه وحده مخلصين له الطاعة كما خلقكم من عدم أول مرة يعيدكم كما خلقكم من عدم أول مرة يعيدكم أحياء مرة أخرى فالقادر على بدء الخلق خلق فالقادر على بدء خلقكم قادر على إعادتكم وبعثكم فريقا هدا وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون وقد جعل الله الناس فريقين فريقا منهم هداه ويسر لهم أسباب الهداية وصرف عنهم موانعها وفريقا آخر وجبت عليهم الضلاله عن طريق الحق ذلك أنهم صيروا الشياطين أولياء من دون الله فانقادوا لهم جهلا وهم يظنون أنهم مهتدون على الصراط المستقيم من فوائد الآية من أشبه آدم بالاعتراف وسؤال المغفرة والندم والإقلاع إذا صرَّ إذا صدرت منه الذنوب اجتباه ربه وهداه ومن أشبه إبليس إذا صدر منه الذنب بالإصرار والعناد فإنه لا يزداد من الله إلا بعده اللباس نوعان ظاهري ظاهري يستر العولة ظاهر ظاهري يستر العورة وباطني وباطني وهو التقوى الذي لا يستمر مع العبد، وهو جمال القلب والروح. وباطني وهو التقوى الذي يستمر مع العبد، وهو جمال القلب والروح. كثير من أعوان الشياطين يدعون إلى كثير من أعوان الشيطان يدعون إلى نزع الكثير من أعوان الشيطان يدعون إلى نزع اللباس الظاهري لتكشف العورات، فيهون على الناس فعل المنكرات وارتكاب الفواحش. أن الهدايه بفضل الله ومنه وأن الضلاله بخذلانه للعبد إذا تولى بجهله وظلمه الشيطان وتسبب لنفسه بالضلال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكنوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين يا بني آدم إلبسوا ما يستر عوراتكم وما تتجملون به من اللباس النظيف الطاهر عند الصلاة والطواف وكونوا واشربوا ما شئتم من الطيبات التي أحلها الله ولا تتجاوزوا حد الاعتدال في ذلك ولا تتجاوزوا الحلال إلى الحرام إن الله لا يحب المتجاوزين لحدود الاعتدال قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل أيها الرسول ردا على المشركين الذين يحرمون ما أحل الله من اللباس والطيبات من الماكولات وغيرها من الذي حرم عليكم اللباس الذي هو زينة لكم من الذي حرم عليكم اللباس؟ من الذي حرم عليكم اللباس الذي هو زينة لكم ومن الذي حرم عليكم الطيبات من المأكلات والمشروبات وغيرها مما رزقكم الله قل أيها الرسول إن تلك الطيبات للمؤمنين في الحياة الدنيا وإن شاركهم غيرهم فيها في الدنيا فهي خاصة بهم يوم القيامة فهي خاصة بهم يوم القيامة لا يشاركهم فيها كافر لأن الجنة محرمة على الكافرين مثل هذا مثل هذا التفصيل نفصل الآيات لقوم يدركون لأنهم الذين ينتفعون بها قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وَأَن تقولوا على الله ما لا تعلمون قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين الذين يحرمون ما أحل الله إن الله إنما حرم على عباده الفواحش وهي قبائح الذنوب ظاهرة كانت أو باطنة وحرم المعاصي كلها والاعتداء ظلما على الناس في ذمائهم وأموالهم وأعراضهم وحرم عليكم أن تشركوا مع الله غيره مما ليس لكم حجة فيه وحرم عليكم القول عليه بغير علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وشرعه ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ولكل جيل وقرن مدة وميقات ولكل جيل وقرن مدة وميقات محددة محددا لأجلهم ولكل جيل وقرن مدة وميقات محدد لأجلهم فإذا جاء ميقاتهم المقدر لا يتأخرون عنه زمنا وإن خل ولا يتقدمون عليه يا بني آدم إما ياتينكم رسل منكم يقصون عليكم اياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا بني آدم إذا جاءكم رسل مني من أقوامكم يتلون عليكم ما أنزلت عليهم من كتبي فأطيعوهم واتبعوا ما جاءوا به فالذين يتقون الله بامتثال اوامره واجتناب نواهيه ويصلحون أعمالهم لا خوف عليهم يوم القيامة ولا هم يحزنون على ما فاتهم من حظوظ الدنيا والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وأما الكافرون الذين كذبوا بآياتنا ولم يؤمنوا بها وترفعوا تكبرا عن العمل بما جاءتهم به رسلهم فإنهم أصحاب النار الملازمون لها الماكثون فيها أبدا فمن أظلم ممن افترى عن الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ظلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين لا أحد أظلم من الذي يفترض لا أحد أظلم من الذي يفتري على الله الكذب بنسبة الشريك إليه أو النقص أو القول عليه بما لم يقل أو كذب بأياته الجلية الهادية إلى صراطه المستقيم اولئك المتصفون بذلك ينالهم حظهم المكتوب لهم في اللوح المحفوظ من خير أو شر حتى إذا جاءهم ملك الموت وأعوانهم من الملائكة لقبض أرواحهم قالوا لهم توبيخا لهم أين الأهلية أين الآلهة التي كنتم تعبدونها من دون الله؟ أدعوها لتنفعكم. قال المشركون للملائكة: لقد ذهبت عنا الآلهة التي كنا نعبد وغابت فلا ندري أين هي. وأقر على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، لكن اقرارهم في ذلك الحين حجه عليهم ولن ينفعهم. لكن إقرارهم في ذلك الحين حجة عليهم ولن ينفعهم. من فوائد الآيات. المؤمن مأمور بتعظيم شعائر الله من خلال ستر العورة والتجمل في أثناء صلاته وخاصة عند التوجه للمسجد. من فسر القرآن بغير علم أو افتى بغير علم أو حكم بغير علم فقد قال على الله بغير علم وهذا من اعظم الحم وهذا من أعظم المحرمات. في الآيات دليل على أن المؤمنين يوم القيامة لا يخافون ولا يحزنون. ولا يلحقهم رعب ولا فزع، وإذا لحقهم فمآلهم الأمن. أظلم الناس من عطل مراد الله تعالى من جهتين: جهة إبطال ما يدل على مراده، وجهة إهام الناس بأن الله أراد منهم ما لم يريد وجهة وجهة إهام الناس بأن الله أراد منهم ما لا يريده الله. سبحانه وتعالى قال دخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت امه لعنت أختها حتى إذا داركوا فيها جميعا قالت أخراهم لاولاهم ربنا هؤلاء اضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون قالت له الملائكة أدخلوا أيها المشركون في جملة أم قد مضت من قبلكم على الكفر والضلال من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة من الأمم لعنت أختها التي سبقتها إلى النار حتى إذا تلاحقوا فيها واجتمعوا كلهم قالت اخراهم دخولا وهم السفلة والأتباع لأولاهم وهم, الكبراء لأولاهم وهم الكبراء والسادة يا ربنا هؤلاء الكبراء هم الذين أضلون عن طريق الهداية فعاقبهم عقابا مضاعفا لتزيينهم الضلال لنا قال الله ردا عليهم لكل طائفة منكم نصيب من العذاب مضاعف ولكنكم تجهلون ذلك ولا تدركونه سلم يا ربي وقالت أولاهم لاخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون وقال السادة, ليس لكم ع... وقال السادة المتبوعون لأتباعهم ليس لكم أيها الأتباع عرينا من فضل تستحقون به تخفيف العذاب عنكم فالعبرة بما كسبت من الأعمال ولا عذر لكم في اتباع الباطل فذوقوا أيها الأتباع العذاب مثل ما ذقناه بسبب ما كنتم تكسمون من الكفر والمعاصي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 وتكبروا عن الانقياد والإذعان لها آيسون من كل خير فلا تفتح أبواب السماء لأعمالهم بسبب كفرهم ولا لأرواحهم إذا ماتوا ولا يدخلون الجنة أبدا حتى يدخل الجمل وهو من أعظم الحيوانات في ثقب الإبرة الذي هو من أضيق الأشياء وهذا من المستحيل فالمعلق عليه وهو دخولهم الجنة مستحيل ومثل هذا الجزاء يجزي الله من عظمت ذنوبه لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين لهؤلاء المكذبين المتكبرين من جهنم فراش يفترشونه ولهم, ولهم من فوقهم أغطية من نار ومثل هذا الجزاء نجزي المتجاوزين لحدود الله بكفرهم به وإعراضهم عنه والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسع هؤلاء أصحاب الجنه هم فيها خالدون والذين آمنوا بربهم وعملوا من الأعمال الصالحة ما يستطيعون ولا يكلف الله نفسا فوق ما تستطيعه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 لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونوذوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ومن تمام نعيمهم في الجنة أن نزع الله ما في قلوبهم من البغضاء والحقد وأجرا النهار من تحتهم وقالوا معترفين لله بإنعامه عليهم الحمد لله الذي وفقنا لهذا العمل الصالح الذي أنالنا هذه المنزلة وما كنا لنوفق إليه من تلقاء أنفسنا لولا أن الله وفقنا إليه لقد جاءت رسل ربنا بالحق الذي لا ميريه فيه والصدق في الوعد والوعيد وناد فيهم مناد أن هذه الجنة التي أخبرتكم أن هذه الجنة التي أخبرتكم بها رسلي في الدنيا أعقبكم الله إياها بما كنتم تعملون من الأعمال الصالحة التي تريدون بها وجه الله أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا إياكم الأهل الجنة بدون سابقة حساب والعذاب من فوائد الآيات المودة التي كانت بين المكذبين في الدنيا تنقرب يوم القيامة عداوة وملعنة أرواح المؤمنين تفتح. أرواح المؤمنين تفتح لها أبواب السماء حتى تعرج إلى الله وتبتهج بالقرب من ربها والحظوة برضوانه. وتبتهج بالقرب من ربها والحظوة برضوانه. أرواح المكذبين المعرضين لا تفتح لها أبواب السماء وإذا ماتوا وصعدت فهي تستأذن فلا يؤذن لها. فهي كما لم تصعد في الدنيا بالإيمان من الله. فهي كما لم تصعد في الدنيا بالإيمان بالله ومعرفته ومحبته، فكذلك لا تصعد بعد الموت، فكذلك لا تصعد بعد الموت. فإن الجزاء من جنس العمل. أهل الجنة نجوا من النار، أهل الجنة نجوا من النار بعفو الله، وادخلوا الجنة برحمة الله، واقتسموا المنازل وورثوها الأعماء، واقتسموا المنازل بالأعمال الصالحة. وهي من رحمته بل من أعلى أنواع رحمته ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعلة الله على الظالمين ونادى أهل الجنة الملازمون لها أهل النار الملازمين لها بعد دخول كل منهما منزله المعدله إن قد لقينا ما وعدنا ربنا من الجنة واقعا متحققا فقد أدخلنا إياها فهل لقيتم أيها الكفار ما توعدكم؟ فهل لقيتم أيها الكفار ما توعدكم الله به من النار واقعا متحققا قال الكفار لقد وجدنا ما توعدنا به من النار حقا فنادى مناديا داعيا فنادى مناديا داعيا الله داعيا فنادى مناد داعيا الله أن يطرد الظالمين من رحمته فقد فتح لهم أبواب رحمته فقد فتح لهم أبواب رحمته فأعرضوا عنها في الحياة الدنيا الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون هؤلاء الظالمون هم الذين كانوا يعرضون عن سبيل الله بأنفسهم ويحملون غيرهم على الإعراض عنها ويرجون أن تكون سبيل الحق, أن تكون سبيل الحق معوجة حتى لا يسلكها الناس وهم بالآخرة كافرون غير مستعدين لها وبينهما حجاب وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا اصحاب الجنه ان سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وبين هذين الفريقين اصحاب الجنه وبين مرتفع يسمى وعلى هذا الحاجز المرتفع رجال استوت حسناتهم وسيئاتهم، وهم يعرفون أصحاب الجنة بعلاماتهم كبياض الوجوه وأصحاب الناد بعلاماتهم كسواد الوجوه، وناد هؤلاء الرجال أصحاب الجنة تكريما لهم قائلين سلام عليكم وأصحاب الأعراف وأصحاب الأعراف لم يدخلوا الجنة بعد وهم يأملون دخولها برحمه من الله. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين وإذا حولت أبصار أصحاب الأعراف إلى أصحاب النار وشاهدوا ماهم فيه من العذاب الشديد قالوا داعين الله يا ربنا لا تصيرنا مع القوم الظالمين بالكفر والشرك بك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 لم ينفعكم تكثركم بالمال والرجال وما نفعكم إعراضكم عن الحق تكبرا واستعلاءا هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمه ودخول الجنه لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون وقال الله موبخا الكفار أهؤلاء الذين, اهؤلاء الذين حلفتم الا ينالهم الله أهؤلاء الذين حلفتم ينالهم الله هؤلاء الذين حلفتم ينالهم الله برحمه من عنده؟ وقال الله للمؤمنين ادخلوا ايها المؤمنون الجنه لا خوف عليكم فيما تستقبلون ولا انتم تحزنون على ما فاتكم من حظوظ الدنيا لما لقيتم من النعيم المقيم ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة ملتمسين منهم قائدين سعوا صب الماء علينا يا أصحاب الجنة أو مما رزقكم الله من الطعام قال أصحاب الجنة إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمْ عَلَى الْكَافِرِينَ بِسَببِ كُفْرِهِمْ وَإِنَّ لَنَسْعِفَكُمْ لن بِمَا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهُوَ وَلَعِبَ وَغُرُوَتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَلِلَّيْومَ نَسَاهُمْ كَمَا نَسُو لِقَاءِ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ هؤلاء الكافرون هم الذين جعلوا دينهم سخرية وعبثة وخدعتهم الحياة الدنيا بزخرفها وزينتها فيوم يوم القيامة ينساه الله ويتركهم يقاسون العذاب كما نسوا لقاء يومهم ويتركهم يقاسون العذاب كما نسوا لقاء يوم القيامة فلم يعملوا له ولم يستعدوا ولجحودهم بحجج الله وبراهينه وإنكارهم لها مع علمهم مع علمهم بأنها حق من فوائد الآيات عدم الإيمان بالبعث عدم الإيمان بالبعث سبب مباشر للإقبال على الشهوات يعني كلما الإنسان سبحان الله يعني لا يكون يوم القيامة في ذهنه شيء طبيعي هو يستمر ويتوغل في تلك الشهوات يعني أكثر شيء يجعل النفس عن المعصية هو تذكر يوم القيامة الواحد يتذكر دائما أنه سيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى يتذكر دائما أنه ممكن في لحظات يكون من أهل الدنيا وبعد لحظه يكون من أهل الآخرة يحاسب ويقف أمام الله سبحانه وتعالى فسبحان الله يعني عدم الإيمان بالبعث سبب مباشر للإقبال على الشهوات يتيقن الناس يوم القيامة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 على الذين يملكون المال والجاه وكثرة الأتباع أن يعلموا أن هذا كله لن يغني عنهم من الله شيئا ولن ينجيهم من عذاب الله ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون ولقد جئناهم بهذا القرآن الذي هو كتاب منزل على محمد صلى الله عليه وسلم وقد بيناه على علم منا بما نبينه وهو هاد للمؤمنين إلى طريق الرشد والحق ورحمة بهم لما فيه من الدلالة على خير الدنيا والآخرة ورحمة, بما فيه ورحمة بهم لما فيه من الدلالة على خير الدنيا والآخرة هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا, فهل لنا من شفاء فيشفع لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ما ينتظر الكفار إلا وقوع ما أخ ما ينتظر الكفار إلا وقوع ما أخبروا به ما ينتظر الكفار إلا وقوع ما أخبروا بوقوعه من العذاب الأليم الذي يؤول إليه أمرهم في الآخرة يوم يأتي ما أخبروا به من ذلك وما أخبر به المؤمنون من الث وما أخبر به وما أخبر به المؤمنون من الثواب يقول الذين نسوا القرآن في الدنيا ولم يعملوا بما جاء فيه لقد جاءت رسل ربنا بالحق الذي لا مريت فيه ولا شك أنه من عند الله فليت لنا موسطاء يشفعون لنا عند الله ليعفينا من العذاب أو ليتنا نرجع إلى الحياة الدنيا لنعمل عملا صالحا ننجو به بدل ما كنا نعمل من السيئات قد خسر هؤلاء الكافرون أنفسهم بإيرادها موادد الهلاك بسبب كفرهم وغاب عنهم ما كانوا يعبدونهم من دون الله فلم ينفعوهم بارك الله فيكم جميعا أيها الإخوة الأحبة نسأل الله سبحانه أن يرضى عنه وعنكم جميعا. أي والله يا أخي محمد يعني نحتسب نسال الله سبحانه ذلك أن نكون في حلقة ذكر وعلم ربنا يتم علينا هذه اللقاءات. بارك الله فيكم وأعطاكوا الصحة والعافية ربنا يبارك فيكم جميعا. الله يجعله في ميزان حسناتنا جميعا أصل الله ثبت يان يوما ماجود لكن الله سبحانه وتعالى يعني يعين. يان سبحانه وتعالى يان يجعله خالصا خالصا يان سبحانه وتعالى طيب نكمل بس نريح بس كده يان يعني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 إن ربكم أيها الناس هو الله الذي خلق السماوات وخلق الأرض على غير مثال سابق في ستة أيام ثم على وارتفع سبحانه على العرش علوا يليق بجلاله لا ندرك كيفيته يذهب ظلام الليل بضياء النهار ويذهب وضياء النهار بظلام الليل وكل منهما يطلب الآخر طلبا سريعا بحيث لا يتأخر عنه فإذا ذهب هذا دخل هذا وخلق سبحانه الشمس وخلق القمر وخلق النجوم مذللات مهيئات ألا لله وحده الخلق كله فمن خال فمن خالق غيره سبحانه وتعالى وله الأمر وحده وله الامر وعظ وعظم وله الأمر وحده وعظم خيره وكثر إحسانه فهو المتصف بصفات الجلال والكمال رب العالمين ادعوا ربكم تضرعوا وخفية إن لا يحب المعتدين ادعوا أيها المؤمنون ربكم بتذلل تام من واض ادع ادع ادعوا أيها المؤمنون ربكم بتذلل تام من وطواضع وطواضع خف خفية وسر ادعوا أيها المؤمنون ربكم بتذلل تام من وطواضع وطواضع خفية وسر مخلصين في الدعاء غير مرائين ولا مشركين به سبحانه غيره في الدعاء إنه لا يحب المتجاوزين لحدوده في الدعاء ومن أعظم التجاوز ومن أعظم التجاوز لحدوده في الدعاء دعاء غيره معه كما يفعل المشركون ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين ولا تفسدوا في الأرض بارتكاب المعاصي بعد أن أصلحها الله بارسال الرسل عليهم السلام وإعمارها بطاعته وحده وادعوا الله وحده مستشعرين الخوف من عقابه ومنتظرين حصول ثوابه إن رحمة الله قريب من المحسنين فكونوا منهم اللهم اجعلنا منهم يا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 والله سبحانه هو الذي يرسل الرياح مبشرا والله سبحانه هو الذي يرسل الرياح مبشرات بالمطر حتى إذا حملت الرياح السحاب المثقل بالماء سقنا السحاب إلى بلد مجدب فانزلنا بالبلد الماء فأخرجنا بالماء من جميع انواع الثمار مثل إخراج الثمر على تلك الصورة نخرج الموتى من قبورهم احياء فعل ذلك رجاء أنكم أيها الناس تتذكرون قدرة الله وبديع صنعه وانه قادر على احياء الموتى سبحانه وتعالى من فوائد الايات القرآن الكريم كتاب هداية فيه تفصيل ما تحتاج اليه البشرية رحمة من الله وهدايه لمن أقبل عليه بقلب رحمه من الله وهدايه لمن اقبل عليه بقلب صادق فعلا الله إخوان ل... الذي يقبل على القرآن ويحاول أن يستخرج ما فيه من درر يعني يعيش في منطقة أخرى من... من هذا الكون يعني الله سبحانه وتعالى يفرغ على قلبه من أنواع الصبر والنعيم جنة الدنيا هو القرآن خلق الله السماوات والأرض في ستة أيام لحكمة أرادها سبحانه ولو شاء لقال لها كوني فكانت يتعين على المؤمن دعاء الله تعالى بكل خضوع يتعين على المؤمن دعاء الله تعالى بكل خشوع وتضرع حتى يستجيب لهم بفضله يتعين على المؤمنين دعاء الله تعالى بكل خشوع وتضرع حتى يستجيب لهم بفضله بعض الناس يعني ممكن يدعي مره مرتين ويقول لك ان ربنا سبحانه لا يستجيب لا يستجيب بعيت ربنا قد ايه الله سبحانه وتعالى يحب الملحين في الدعاء فأرح في دعائك حتى يستجيب الله لك الفساد في الأرض بكل صوره وأشكاله منهي عنه والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون والأرض الطيبة تخرج نباتها بإذن الله إخراجا حسنا تاما وهكذا المؤمن يسمع المعوضة فينتفع بها، فتنتج عمل صالحة والأرض السبخة المالحة لا تخرج نباتها إلا عسرا لا خير فيه، وهكذا الكافر لا ينتفع بالمواعظ فلا تنتج عنه فلا تنتج عنده عملا صالحا ينتفع به. مثل هذا التنوع البديع ننوع البراء. مثل هذا التنويع البديع ننوع البراهين والحجج لإثبات الحق لقوم يشكرون نعم الله فلا يكفرونها ويطيعون ربهم لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم لقد بعثنا نوحا رسولا إلى قومه يدعوهم إلى توحيد الله وترك عبادة غيره فقال لهم يا قوم اعبدوا الله وحده فليس لكم معبود بحق غيره إني اخاف عليكم يا قوم عذاب يوم عظيم في حال إصراركم على الكفر قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال له سادة قومه وكبراؤهم إن لنراك يا نوح في بعد عن الصواب قال له سادة قومه وكبراؤهم إنا لنراك يا نوح في بعد عن الصواب واضح قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكنني رسول من رب العالمين قال نوح لكبراء قومه لست ضالا كما تزعمون وإنما أنا على هدى من ربي فأنا رسول إليكم من الله ربي وربكم ورب العالمين فأنا رسول إليكم من الله ربي وربكم ورب العالمين كلهم، وبلغكم رسالات ربي وأصحّ لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون، وبلغكم ما أرسلني الله به إليكم مما أوحى إلي وأريد لكم الخير بترغيبكم، وأريد لكم الخير بترغيبكم في امتثال أمر الله وما يترتب عليه من ثواب. وترهيبكم من ارتكاب وتوهيمكم من ارتكاب نواهيه وما يترتب عليه من العقاب وأعلم من الله سبحانه ما لا تعلمون مما علمني عن طريق الوحي اوعدكم ان جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون أثار عجبكم واستغرابكم أن جاءكم وحي وموعظة من ربكم على لسان رجل منكم تعرفونه فقد نشأ فيكم ولم يكن كذابا ولا ضال وليس من جنس آخر جاءكم, جاءكم ليخوفكم من عقاب الله إن كذابتم وعصيتم ولتتقوا الله بامتثال أوامره وجتناب نوهيه ورجاء أن ترحموا إن آمنتم به فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين فكذبه قومه ولم يؤمنوا به بل استمروا على كفرهم فدعا عليهم أن يهلكهم الله فسلمناه وسلمنا الذين معه في السفينة من المؤمنين من الغرق وأهلكنا الذين كذبوا بآياتنا واستمروا على تكذيبهم بالغرق واستمر واهلكنا الذين كذبوا باياتنا واستمروا على تكذيبهم بالغرق بالطوفان المنزل عقابا لهم ان قلوبهم كانت عميا إن قلوبهم كانت عميا عن الحق، إن قلوبهم كانت عميا عن الحق. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم يعبدوا الله مالكم من إلهين غيره افلا تتقون تتتقون. وأرسلنا إلى قبيلة عاد رسولا منهم هو هود عليه السلام. قال يا قوم اعبدوا الله وحده فليس لكم معبود بحق غيره أفلا تتقونه بامتثال أوامره وجتناب نواهيه لتسلموا من عذابه قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال الكبراء والساده من قومه الذين كفروا بالله وكذبوا رسوله إنا لنعلم أنك يهود في خفة عقل وطيش حين تدعون إلى عبادة الله وحده وترك وترك عبادة الأصنام وإنا لنعتقد جازمين أنك من الكاذبين فيما تدعيه من أنك مرسل قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين قال هود ردا على قومه يا قوم ليس بي خفة عقل وطيش بل إني رسول من رب العالمين من فوائد الآيات الأرض الطيبة مثال للقلوب الطيبة حين ينزل عليها الوحي الذي هو مادة الحياة وكما أن الغيث مادة الحياة، فإن القروب الطيبة يجيئها الوحي، تقبله وتعلمه وتنبت بحسب تقبله وتعلمه وتنبت بحسبه طيب أصلها وحسن عنصرها والعكس. الأنبياء والمرسلون يشفقون على الخلق أعظم من شفقة آبائهم. الانبياء المرسلون يشفقون على الخلق أعظم من شفقة آبائهم وأمهاتهم من سنة الله إرسالوا كل رسول من قومه وبرسانهم تاليفا لقلوب الذين لم تفسد فطرتهم وتيسيرا على البشر من أعظم السفهاء من من, أعظم السفهاء من قابل الحق بالرد والإنكار وتكبر عن القياد للعلماء والنصحاء وانقاد قلبه وقالبه لكل شيطان مريد أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أبلغكم ما أمر الله بتبليغه إليكم من توحيده وشرعه وأنا لكم ناصح فيما أمرت بتبليغه أمين لا أزيد فيه ولا أنقص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 وتكون نعم الله الواسعه عليكم رجاء ان تفوزوا بالمطلوبه وتنجوا رجاء ان تفوزوا بالمطلوب وتنجوا من المرهوبه قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده وندر ما كان يعبد آلهنا فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين قال قومه له اجئتنا يهود لتأمرنا بعبادة الله وحده ولنترك ما كان يعبده آبائنا فاتنا بما تعدنا به من العذاب ان كنت صادقا فيما تدعي قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فرد عليهم هود القائلة لقد استوجبتم عذاب الله وغضبه فهو واقع بكم لا محالة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 فأنجينا والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين فسلمنا هدى عليه السلام ومن كان معه من المؤمنين برحمة منا واستأصلنا بالهلاك الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين بل كانوا مكذبين فاستحقوا العذاب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 لها وقت تشرب فيه ولكم شرب يوم معلوم فاتركوها تأكل في أرض الله فليس عليكم من مؤنتها شيء ولا تصيبوها بأذى فيصيبكم بسبب إيذائها عذاب موجع فيصيبكم بسبب إيذائها عذاب موجع من فوائد الآيات ينبغي التحلي بالصبر في الدعوة إلى الله تأسيا بالأنبياء عليهم السلام من أولويات الدعوة إلى الله الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له ورفض الإشراك به ونفذه الاغترار بالقوة المادية والجسدية يصرف صاحبها عن الاستجابة لأوامر الله ونواهيه النبي يكون من جنس قومه لكنه من أشرفهم نسبا وأفضلهم حسبا وأكرمهم معشرا وأرفعهم خلقا الأنبياء وورثتهم يقابلون السفهاء بالحلم ويغضون عن قول السوء بالصفح والعفو والمغفرة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 وأنزلكم في أرضكم تتمتعون بها وتدركون مطالبكم وذلك بعد إهلاك عاد بعد تماديهم في الكفر والتكذيب تبنون في سهول الأرض القصور وتقطعون الجبال لتصنعوا بيوتا لكم فاذكروا نعم الله عليكم لتشكروا الله عليها وتركوا السعي في الأرض, في ال... السعي في الأرض بالفساد وذلك بترك الكفر بالله وترك المعاصي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 قال السادة والرؤساء ممن استكبروا من قومه للمؤمنين من قومه الذين يستضعفونهم أتعلمون أيها المؤمنون أن صالحا رسول من الله حقا فأجابه المؤمنون المستضعفون إن بالذي أرسل به صالح إن بالذي أرسل به صالح إلينا مصدقون ومقرون ومنقادون وبشرعه عاملون. قال الذين استكبروا إن بالذي آمن به كافرون قال المستعلون قال المستعلون من قومه إن بالذي صدقتم به أيها المؤمنون كافرون فلا نؤمن به ولن نعمل بشرعه فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح اتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فنحروا الناقة التي نهاهم أن يمسوها بإذاء مستكبرين عن امتثال أمر الله وقالوا مستهزئين مستبعدين لما توعدهم به صالح يا صالح جئنا بما توعدتنا به من العذاب الأليم إن كنت من رسل الله حقا فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فجاء الكافرين ما استعجلوه من العذاب حيث أخذتهم الزلزلة الشديدة فأصبحوا صرعا ملتصقه وجوههم وركبهم بالأرض لم ينج منهم أحد من الهلاك فتولى عنهم وقال يا قوم فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين فأعرض صالح عليه السلام عن قومه بعد اليأس من استجابتهم وقال لهم يا قوم لقد أوصلت لكم ما أمرني الله بتبليغه إليكم ونصحتكم مراغبا لكم ومرهبا ولكنكم قوم لا تحبون الناصحين الحريصين على دلالتكم على الخير وإبعادكم على الشر ولوط إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين واذكر لوطا حين قال مستنكرا على قومه اتاتون الفعلة المنكرة المستقبحة وهي اتيان الذكور هذه الفعلة التي ابتدع هذه الفعلة التي ابتدعتموها فلم يسبقكم إلى ارتكابها احد انكم لتاتون الرجال شهوة من دون النساء بل انتم قوم مسرفون إنكم لتأتون رجال لقضاء الشهوة دون النساء التي خلقنا لقضائها فلم تتبعوا في فعلتكم هذه عقلا ولا نقلا ولا فطرة بل أنتم متجاوزون لحدود الله بخروجكم عن حد الاعتدال البشري وانحرافكم عما تقتضيه العقول السليمة والفطر الكريمة من فوائد الآيات الاستكبار يتولد غالبا من كثرة المال والجاه وقلة المال